وجعلناهم أيمتين يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوط آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إن 114. وأنهم كانوا قوم سوء فاسقين 115. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 وكنا بكل شيء عالمين